طالع بيت الفريق السمادات 800 من غير السابع فصح 66 قال قاعد على الايات الاخرات بكل احترام وود ما اما انهم لم ما ولو امروهم ان يعبدوه من دون الله ما اطاعوه يقول هذه قصه قصيره جدا حتى هؤلاء الذين الله مشركين واتفقوا بين لهم عابدون لأولئلئ Arabs لو هؤلاء Arabs طلبوا عبودنا ما صعوهم لن عبدنا ماذا عبدنا؟ نحن عبد الله سبحانه وتعالى هذا يقولون اليهود يقول هذا اليهود موحدون. تعرفون هذا ويكرهون جدا التفليط ولو أمرهم أن ما أصعوهم ومن هذا الله مشركين ولماذا جعل الله هؤلاء المشرعين أرباب السمارة؟ رغم أن هؤلاء الأرباب ما خلوا المعبودون، ما قلهم صلوا لنا أو سمو لنا، ما قلهم، وكذلك هؤلاء الزاع ما صلوا لهم ولا سيد لهم. بل يعبدون أن يعبدون. لماذا جعلهم مشرعين وجعل هؤلاء أرباب؟ لماذا؟ لأنهم أطاعون فيما يعلمون أنه بسلاطات الله سبحانه. يقول ولكن آه ما ما في السطر ولكن <تصفيق> أمروه تجعلوا حلال الله حراما الربح من فالله حراما الربح حراما سبيل فقط مغير جدا برواف بشريح نعم وفيرة فمتحكوا كفر ولا فمتحكوا شكر ولكن تمرون تجعلوا حلال الله حراما وحراما حلالا فأطاعوهم فكانت تلك الربوضية فكانت تلك الربوضية هولي لبع ما أنتر حقم الله وحقم رسوله عبدا. يعرفون أن التوراة كذا وفيها كذا وأن هذا حلال وأن هذا حرام ورغم ذلك اتبعوا من؟ الأحبار وما أنتر حقم الله حقم الله كما شاكم هناك في شاب نزول آية الميدة أنهم ما غيروا حد الرجل وما زال مكتوب في الزورتين في, في الكتبين ما زال أنه الرجل ما عرف حد الزين ما, ما, ما مكرر حكم الله لا فقط الاحضار ونبضل وضع حكم التحميم فقالنا اتبع التحميل والنطرق اللي الرجل ما كانوا يعرفون ان حكم الله والرجل بل اعتموا يعرفون كان مخصوصي ايه حتى لما حدث مصر لما ذهب النبي عليه السلام وضع صبعه الحض على ايش <تصفيق> على الرجل من اجهب الله عليه السلام الرجل كان يعرف مراهو. هم أعتقدوا أن هذا أصبح حلال أو أن هذا أصبح حرام يعرفون أن هذا المخالفة لحق من الله على ذلك وصار مشركين وصار أولاء أرباح هذا أضحي تماماً فالذي نحن فيه إن الله مبارك أماماً فنستعرف يقيناً أن الربع حرار وأن الزنى حرار ولكن المشرف فالذي نحن تماماً نفس بس الكلام أم كلهن أنا طبيعي ذكرى سنتهي في نفس ربيعة فتح خديعة وسكتيني قال ربيعة ابن وناس قلت لأبي العالية كيف كانت الربودية في بني إسرائيل؟ وروحت وصلحت من أهل كيف كانت الربودية الربيع يسأل أبل عليهم لينمون بمهران. كله كيف كانت الربوبية في بني سريث؟ قال: كانت الربوبية أنهم وجدوا في كتاب الله ما أمر به ونهى عنه. رجع بالحلال حلال، فالحرام حرام. هذا أمر هذا. ما غيره؟ يعرفون ماذا؟ نصور بين أيديهم. فقالوا لن نصدق أخبرنا بشيء. هل نحن نصدق على أخبرنا؟ هل نحن نصبح عبدا من الشيطان فلان والعالم الفلاني لا لن نصدق أخبرنا. نصدق أخبرنا. اتمانك انا امشي لقدري لن نذبح احبارنا بشيء قالوا كيف تقولنا عشان انا بنصحك انت ما بتشهد لن نذبح احبارنا بشيء كما امرونا به وما نهونا عنه انت هذه الريق فَتَتَنْصَحُ الرِّجَالَ وَنَبَذُوا كِتَابَ الله وَرَاءَهُ أُزُورَهِ اتبعوا من؟ صح. وتركوا إيش؟ لا, الله لا يعرفون أنه كتاب الله؟ والله يعرفون لا يعرفون ما فيهم الأحكام؟ والله يعرفون لا يعرفون أنها مثل النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله يعرفون موثيل عثلت ما تعرفون قصة في جلال العقيدة من شر العلم إن كلها عروفة إماذا رغب الانياذ والمبارسة؟ والله يعرفون قالت الرجل نفسه بطمان هذا عن كروح وما شطبوح وما حقوها من الطرح نفسه ولكن آه التحميل الهواء هو نفسه تحميل الغني والفقير والفقصة تأتي معي لأن الحطب يشمل الصنفية فكان التحميل اتباع عن الهوى اتباع عن أنه أمر أمر شديد عن نفسه أما التحميل هذا أمر شهف فضيحة ثم تنتمي يقول ابن حزم وصل ميلاد الثالث صحة 1460 لما كان اليهود والنصارى يحرمون ما حرم أحبارهم ورجالهم ويحلون ما أحلوا كانت هذه ربوبية صحيحة كانت هذه ربوبية صحيحة وإيبادتهم صحيحة وقداموا بها وسم الله تعالى هذا العمل اتفاد أرباب الدنيا اتفاد أرباب من دولي. وهذا هو شكل كتابه. فلو أطرح، أطرح هذا قال الألوسي تفسير هذه الأكثرون من المفسرين قالوا ليس المراد من الأرباب أنهم اعتقدوا أنهم أهلية العالم. مرة إنهم لو دعوهم إنهم لا ما نتكلم تبي؟ نوم لو دعوه لعباداتنا لين اللي يعبدون لا صوم ولا صدولا ما تأخذ النوم عليه عبادة لا بل المراد أنهم أطاعوهم في أوامرهم ونواهيه طاعوهم فين؟ أطاعوهم هذا هو المناف وهذا الآية آية. التوبة تقدوا حضرات تكلم فيها تقريبا جميع الأمام خاصة أو لما يعني كلام فيها لو لوربنا كلام كثير جدا كلهم كلهم بنفس الأمر أن الطاع إذا صُرِفت لغير الله سبحانه على شير. كنا سا تقريبا كلهم، بلى. شيخ إسلام محمد. ابن عبد الله أفرادها بباب في كتابه. فكيف؟ صحيح. باب. هاه؟ قال باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريمي ما أحل الله. وتحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أرباب فعلى هذا هذه الجملة هي الترجمة للباب باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أرباب أفرضها باب والشيخ رحمه الله الله أشهر لدلالة والمسؤلة في المساة انظر للأثور التي ذكرها بعد الترجمة لو تعملتها بعين بصيرتك في ممتعه في ممتعه بعد ان ذكر تلك الترجمة عقبها بذكر ايش اثر ابن عباس اثر ابن عباس يو يشك ان تنزل عليكم تجارة من السماء اقولوا قال الله قال رسوله وتقولون قال ابو بكر قال عمر ايش معنى هذا الكلام الشيخ يريد ايش انظر للعنوان وانظر لهذا ثم سنة ليأكد ما في نفسه وما يريد أن يوصله للقارئ وهو كلامه منصور في سائل كتبه. سمع بأثر آخر عن إمام أحمد قال أحمد رحمه الله عجبت لقوم يعرفون صحة الإثناد ثم يذهب قال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم جرمه الشيخ يقول انظر للترجمة، انظر لهذين الأقران، ثم بعد ذلك في الأخير ذكر آية التوبة استحلوا أحب روم ربانهم خربانا من دون الله، ثم ذكر حديث عديد من هذا. فعلها إيش؟ آخر شيء. ثم قبلها هذين الأقران. هذان الأقران عن أي شيء؟ تكلم عن التقليد. صحيح؟ <تصفيق> شيخ قلنا أن التقليد قد يوقع المقلد الذي يقلد في في الشك. فيجعله يتخذ من الذي يقلده ربنا شعر أو لم يشعر شعر أو لم يشعر بل من الشيخ أن يقول بمفس الآية فليحضر الذين يخالفون عن العمل يريد أن يقول أن رب أي حكم لله ورسوله قد يصل إذا كان على سبيل الإعراض والتكبر قد يصل إلى الشرك والكفر قال أحمد أتدري ما الشرك نفس الأفر نفس الكتاب صبح 100-32 أتدري ما الشرك أتدري ما الفتنة الفتنة والشرك فربما إذا رضى بعض أمره أن يقع في قلبي شيء من الزيد فيهلك الشرك الشريد يقول تنبه مثالك المثال قطورة التقليد والرد يوصلان إلى الشرك الأكبر المخرج ومنه صحيح فما بالك بالتحليل والتحليل إذا كان التقليد مثالك داولة مشهورة قد يصل الشركة المكونة منه، الرّب في مسألة قد يصل الشركة المكونة منه، ما بلّ ما بلّ قطار متوقف، ما بلّ بالتحليل والتحرين، ما بلّ بالتشريع، مسألة واضحة، لذلك جاء له هي الترجمة، ثم ختم بها بحديث عديد فتلك رواية فتلك من الحديث، فتلك عبادتهم في الرواية، فتلك عبادتهم هذا منفق الشيخ، لا سفسالس، رحمه الله مسألة قائمة على الطاعة قائمة على اتباع إلى من تصرف هذا الاتباع من توجه هذا الطاعة فلا تجعلوا للناس أندادا وأنتم تعلمون لعل المتوفر لكن القضية هنا فقالية هو تصرف وأشد ما يوقع في القفل كما سيكون معنا الهواء والدنيا الأنداد أو الأرباب في القديم كانوا أحبار ورقباء ممكن أن تحصرهم عدد معين أفراد اليوم ما شاء الله وإن الله منا رجوعا كسر الآليات كسر الأرباب كسر الأنداد فالدستور ينص على أن حق التشريع لمجلس الأمة تحسب كم رأس في مجلس الأمة يشرعون من دون الله سبحانه وتعالى؟ يخرج لك مجمل الأنداد والأرباب. نص لا، بنص كلام الله. خود حجده. إلا كما قال شنقيتي على من تنص الله. تحسب كم رأس حقي التشريع لهؤلاء لهذه الأرباب؟ الأولى، الثانية بنص البصور على أن للملك أو الرئيس أن يشرع قوانين أو نسميها أنظمة حتى هذا الصفير وشروحها تنسل كما قرن عليه تزاد العدد زاد عدد أرباب وعامل آلهة الملحق والشرح والتفسير والفقيد القانوني والمشرع القانوني والمشرع المدني والمشرع التجاري والمشرع التجاري طبعيد طبعيد طبعيد طبعيد كلما كل أكثر طبعيد يكثر عبد إيش الأرباب والآلهة تصورة شرك اليوم أفجر بكثير المصورة المضية وعدد الأنداد والأرباب اليوم أكثر بكثير ممن نزل السيونس في الآية في أمة الإسلام في أمة الإسلام تصرنا أسوأ حالا من اليهود بكثير ذاته معنا كلامك بي هذا نصيب نصيب لنا حديث عن أجوالحكمية وعلى الراكتين وتوحيد وعلى الابطي وظهر لنا أننا نصيب في السياق واحد الان لماذا لنأكل له للمشيطات الاحهمة كما نتكلم تماما عن علاقة بالحكمية والدين هو بنفس الكلام عن علاقة المحكمية والشهادتين هو بنفس العراق ما بين الحكمية وبين توحيد الدين إن شاء الله بأمان بسم الله الحمد لله والحمد لله والحمد الحمد لله والحمد لله يا ايها اقتقوا ربكم الذي خلقتني من الشيء واحدة وخلقتنيها جيبها دفعني هنا رجانا من ومساءا واتقوا الله الذي تساءلون به والأفحام إما الله كان عليكم رفيدا يا ايها الذين آمنوا اقتقوا الله وقولوا قولا سبيدا اصلح لكم عمالا واصلة جنوبكم ومن يفعل الله ورسوله فقد افعادت الجمعين أما النبرة، تكلمنا في أول ما تكلمنا في موضوع الحنية عن تاريخ الحنة قيل أن يجع في البشرية عامة في أمور ثانية، ثم تكلمنا عن النبرة إجمالية في شريعة الرحمن وفي بيان أنها. الجائز للتحديث او للوفاه مصالح العباد وقلنا حجرات الخيريه الدنيا والاتك لذلك كنا في ورش الريح طب حطنا فيه المعالم الرئيسيه لشريعه الشيطان وذكرنا استعرضنا بعض صفاتها من كتاب ربنا سبحانه وتعالى وبينا أنها جاءت على النقيض كماما جاءت بتساد البلاد والعباد وبشري الدنيا والأسل ثم تكلمنا في المقربة الثالثة من المقربة الحاكمية عن منزلة الحكم بما أنزل الله أو بغير ما أنزل الله من أسلين وفي البداية تكلمنا عن مفهوم الدين وبينا العلاقة بين الحاكمية وبين هذا المفهوم وبينا كذلك أن تلك القوانين الوضعية هي أجنان باطلة ما أنزل الله بها من السلطان يراد لها أن تحل محل دين الله سبحانه ثم تكلمنا بعد ذلك عن منزلة الحاكمية من الشهادتين، وضمننا أن الحاكمية هي الترجمة العملية لمعنى لا إله إلا الله محمد رسول الله. الله أكبر. ثم تكلمنا بعد ذلك عن منزلة الحاكمية من التوحيد، وبدأنا. بأول أنواع التوحيذ على هذا التوحيذ الرؤيى، وبيننا مدى المناقضه الواضحة الصريحة التي تقدم منها مسألة الحقد غير ما أنزل الله بتوحيذ الرؤيى. ثم تكلمنا عن دلالات هذه المسألة. ما معنى أن السحاقنا أوي؟ أن الحكم بغير ما أنزل الله يناقض التوحيد على ربولي. واليوم إن شاء الله في حوار طويل وطويل ومنهم أحدهم الكريم نتكلم عن مناقضة الحكم بغير ما أنزل الله للنوع الثاني من مع التوحيد نتكلم عن مناقضة الحكم بغيث ما نعلم الله بتوحيد الأسماء والصفات فنقول مبحث الأسماء والصفات من المباحث التي أولاها السلف عناية فائقة كل قديم وفي الحبيب ونفس السلف كل من صاره على منهج أهل السنوخ والجماعة قديما فهذا المبحث من المباحث التي بالفعل تشبع بحثا وتحقيقا وتنظيرا ودراسا حتى لم يبقى فيها أي شبهة إلا من لقلبه مرض أو من أراد أن يلحرف عمدا عن الصراط والكتب في هذا الباب كثيرة جدا ما بين مندوب ومنصور ومتصوب ومتصصر التعليق الأحواش والمكون إلى غير ذلك الشيء الكبير إلا أن هناك نقطة تمثل انحراف عن الحظ الأساس من تركيز السلف قديما على هذا الباب. أولاً لماذا هذا المبحث تفرد بهذا المبلغ الطائل من المال؟ نقول، خبر سريع، هذا المجال، كما قلنا من قبل عموني البليد، ولأن البدء في هذا الباب كانت صداقة على غيره من أبواب الاعتقاد، ولأن هذا الباب كان بحق هو الفيصل بين من سار على منهج أهل السنة والجماعة النضر والاستدلال فيراً صحيحا وبين من سار على غيره لمناهج المفيدة والشراء الضل تتميزوا واختلفوا في ضمن ما, ما تلفوا خاصة في باب الأسماء والصفات ونعرض توحيد الأسماء والصفات كما هو متوفر بعيبكم بأنه إثبات ما أثبته الله في في كتابه أو في سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم من الأسماء والصفات على الوجه الواقي بها من غير تحريف دون مشروع من غير تحييد ولا تعطيل ولا تمقيل ولا تجيز من غير هذا الجوف الذي تمثل بابا من الضلال الظلمة. فنقول. أهمية مبحث الأسماء والصفات ليس المراد من مبحث الأسماء والصفات هي حفظ القواعد التي صار عليها الثلاث في هذا الباب من نحي التشبيه والتنفير والرب على المعطيرة والمؤولة وبالإثبات المعنى من الكي والكلام أنه يكون مطلق مطلق مطلق المقيدة وغير هذه المسائلة كثيرة المعروفة في هذا المدح هذا جزء ولكن الأهم من ذلك هو المعرفة السمع الحقيقية من باب الأثناء والصفات ذلك أن باب الأثناء والصفات إذا تبدره العبد تبدرا حقيقيا كان من أهم ومن أول أعوامل تقوية الإمام فبعد أن يؤمن العبد بتوحيد ربضية أن يؤمن بذات الله سبحانه وتعالى لا بد عليه أن يعمل على تقوية هذا الإمام وعلى تجديده وترسيخ دعائمه فيأتي مبحث الأسماء والصفات فإيمانك بأسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى يورثك اليقين الكامل الله سبحانه وتعالى إيمانك أو إيمانك بأنه سبحانه وتعالى الرزاق القوي المتين يورث ثمان التوكل عليه وإيمانك بأنه وحده المتصر في الكون الذي بيده النفع والبر يوردك عدم الخوف, عدم الخوف وعدم الخشية إلا منه سبحانه وتعالى وقص على ذلك الأسناء والصفات فباب الأسناء والصفات يورث القلب المحبة والطعظيم والإنابة والإخبات لله سبحانه وتعالى كما يورث الخوف والخشية منه سبحانه وتعالى، فينترب قلبك بتلك الأعمال القلبية التي لا قوام إيمان بالله، التي لا قوام إيمان بالله، هل إيمان لا يرسخ ولا يتحقق ولا تقوم له معانٍ في القلب إلا عن طريق تدبرك لذلك الأسماء والصفات، وليس مجرد التوقف. عند حد المعرفة هذه هي مثال من سائر هذه الطوائف الأشخاص الشعراء السريان إليه من الرد على الشعراء أو المتردي أو المتزل أو غير هذا من السراف الذي ظل في هذا الباب. هذا جزء، ولكنه ليس الغاية. الغاية هي أن تضبر بالشيع في أسماء الله وفي صفاته. والوقوف عند حد الوسيلة دون الوصول إلى الغاية الحراف بين عن القصد. فالقصد هو يقع في قلبك تلك الأعمال القلبية التي أشارنا إلى جزء الدنيا القلب من باب الأثناء والصفات أن يقع في قلبك المحبة والفاضون والإسلام والخوف والرجاء والإنابة إلى غير هذه المعاني الجليلة التي لا قواب الإيمان إلا بها يقول الشيخ الإسلام يكون قيم هو ممن أشبعه هذا المبحث يقول في التابع المشهور المدرج المجلة الثالث صفحة ثلاثة من سبعة واردعين يقول في بيان أهمية مبحث الأسماء والشفاة يقول لا يتقر بالعبدي قدم من المعرفة لا يوجد المهل المعرفة بل ولا في الإمان حتى إمان أو الإمان حتى يؤمنه بصفات بصفات الرب جل جلاله ويعرفها معرفة تخرج عن حد الجهل بربه يخرج من نطاق الجهل لنطاق العلم فالإيمان بالصفات وتعرفها هو أساس الإسلام انظر تماما بات الوحيدة ربية لابد أن يستوحيد الأسلام الصفات حتى يرسخ هذا الإيمان حتى لا يزمح بعوة مجردة حتى لا يتعرض إلى أي ذنزلة فيزوم فالإيمان بالصفات وتعرفها هو أساس الإسلام وقاعدة الإيمان انظر ليس مرض فقط المعرفة كما ساتي معنا لطفة الإعلام هذه وسيلة هذا فقط مداد الرد على كل من يحرفها عن هذا البديو. هو أساس الإسلام وقاعدة الإمام وثمرة شجرة الإحلام بصورة منخصة بدون تحقق القلب القلب وليس العقل بأسماء الله سفاته لا قوام إيمان بل يصبح هذا الإيمان عربة للزوال مع أي هبة ولو بصير فالمقصود الحقيقي من دراسة مبحث الأسماء والصفات هو قيام هذه المعاني بالقلوب والوقوف عند مجرد الوسيلة إن حراث كما قلنا عن كما تكلمنا عن مفهوم العلم عند أهل السنوات الجماعة في مبحث أو في بحث أصوائص أهل السنوات الجماعة قلنا أن العلم وسيلة للعمل فالغاية العمل وليس العلم والعلم ما هو إلا وسيلة لتصحيح العمل فيصبح العمل يبقى الكتاب والصفات والوقوف عند مجرد الوسيلة إن حراركم عن القبر تماما نفس المسألة تكرر معنا هم ليس المراد من دراسة مبحث على والصفات وتلك القائد النظرية المجردة وإن على قدر عظيم من الأهمية ما تكلمنا فيها ومطلوبة فرض على الكفاية أن يكون في المسلمين من يبقنا نقول لهذا صحيح ولكن الاتصار على هذا الحج إن حراركم على القبر. لابد من الاتيان بالغاية التي من أجلها يتوجب على العبد الإيمان لأسماء الله وصفات يقول شخص الإسلام المنفين في بيان المقصود الحقيقي من دراسة الأسماء وصفات وهو من أكثر من تفرغ للرد على أصحاب المحرفات في هذا البدء وخاص أهل الكلام من المقصود يقول رحمه الله وانظر للمنهج السلطين بشموله وبكماله ليس الطبعيد أن نقتصر في دراسة أثناء أصفات على قائد مظرية مجردة وعلى رد على كلان لا. كل هذه أمور ما صيدة ولكن أين المعاني التي يراج من أجلها دراسة هذا المدخل أين تلك الأعمال القلبية التي لا بد إذا صدقت أن تجبعها أعمال ظهرية كما تكلمنا في حقيقة الإيمان عند أهل المسيط والجماعة يقول ابن القيم وقد عقد باذا خاصا في بيان هذه المطألة باب خاص في بيان المقصود الحقيقي لاندراسة مبحث الأثناء والصفات يقول رحمه الله قصل قصل والأ... الأثناء الخسنة والصفات العلى مقتضية لآثارها انتبه هنا مقتضية ايش ما المرب تلك الآثار الأعمال القلبي التي لو صدقت لابد أن يدبعها أعمال الظهري ولا بد كما تعلمنا في الحديث يقول مقتديات لأثارها من العبودية والأمر لما ذكر من العبودية وإيش والأمر من مرد الأمر الصم فيه من قبل المرد الأمر كل الأمر سواء في ذلك الأمر الكوني أو الأمر الشرعي أو حتى الأمر الجزائي ف... فهو رحمه الله يشير العبودية والأمر إلى يعيش إلى أن الأمر كله لله بصورة مناسبة ما سبنا. نحن فيه يجي إلى خالد يعيش الحكم هذه الحكمية في الأسنان والصفات مقتضية للعبودية ومقتضية لإفراد المولى سبحانه وتعالى بالحكم الحكم إلا لله يكون مقتضية لآسفة عبودية الأمر إفراد في آيات القرآن كما تؤمن سلاما شكله هو فيها على النار صديقك اللي صار له صار له كل المولد الرحمن بدي احكي عن نوري والله الله خلاص منها صارت الحكايه شيء كان اسمها الحكم لا حكي ما لك بدنا نحكي معنا يا قد انت يعني كل ما تصدق بأنه هو الذي خلق هذا السلام هو الذي خلقه هو الذي خلقه أو جنب صحب؟ كذلك لا بد يجب عليك أن تؤلم لأسرار المستدرات هذه الأسلام وكذلك فلقل كفة عموضية قصة ما أرى عن السلام يا سكن يا بض انا العبد انك الله سبحانه وتعالى لكل سفره التي املها والتي اسددها لله سبحانه وتعالى ذكر رعب ما ولا عمل صيام في كل عبوديه لله سبحانه وتعالى فكل كلمه صح اللي بتوصفني من امن بيها فيها ومستدايها ده من ده الراس لابد عليك ان تتكلم بسخة من تؤمن بأنه الذي الودي لحاليه السماوات تؤمن بأنه الله على تؤمن بأنه إذا أراد فينا خلال تؤمن بسيارة تلك لا يجب عليك ان تتعبط الزرق بمقصة ناسية ويبنين فلا الا دي ولا تسأل الا هو ولا تتركي الا عليك ولا تتركي ولا تستنثر الا بس فلا تترك شاست ألزي العجودية الا لا تستنصر. ومنها الحكم فلا تحكم الا حكم ولا تفحركا إلا إلا تفحرك إسانه وهذا مفترض في لم ترمنا مفترض وهذا مفترض في جميع أنواع العبودية نكذكرنا بعد الأنسلاح على القلب وليجلالة على القلب وليجلالة الدارة المجربة نعم لا انا أنه اتصلت في شركه جديده وقلبي من ضع من اعمل ايه بس رجعوا انا على حسابي وراقب على دي تمام انا مش مستني اي اي حاجه يا فندم فرجع لي فرجع لي الجديديه في حالي لحن نفسك في مرسائة الدين من العبادات سواء كانت تلسة العبادات عبادات القضية أو عبادات الجوارح سواء أنها كلها ترجع إلى مصردات الحمارات سواء أن كل مصردات من مصردات العبادية سواء الجوارح كانت أو الجوارح ترجع إلى أسل أو خطأ من ولا أبن ولا أبن قائدة من في جميع أنواع العبودية ومنها العبودية الابوديه بالحدود لاني فأنت ليه الله بتحكيم شرعي عليك وبالتحكيم دي الابوديه درس من قبلك شغله جديد كنا اتكلمنا في ده اكيد الابوديه يكون في النواقل الى الاسماء والصفات بها ارتباط الخلق بها كما أن الخرق والتطوير والإنجاب مرتبط للتوحيد الرضيية كفار العدودية بمرتبط التوحيد الأسماء لتطوير الأسماء فخلطه تتحانه لأمره يربط والأمر فخلطه سبحانه لأمره هو من يجيبه أسماء والتطوير كماما تماما نتخذ الأسماء فكت يجب عليك أن تعبد الله تلك الاسمائي وبتلك السفر. عجوديك تسري في قلبك وفي جارك. جلابك. نحسنا هذا السلام في أدارة سهلة من أخرى جماسك. أخرى سفر في جماسك الجنوب. نحسنا إنه فالمقصوب من الإمام. فلم تأتي فين فين؟ هذا بالفعل. فالمقصوب من الإمام بتوفيق الأسماء والصفات ليس مجرد المعرفة الدينية فقط. هذا صحيح. نعم. يقيل أن ما شاء الرد على سبعة على الشعراء على كلام علماء. صحيح. لكن إيش فيها؟ الحد الذي نحن فيه. هذا امتحان. يعني من المقصود الذي علمنا إياه؟ ثلاث مسائل. يقول. فالمقصود بالإيمان أو في الأسماء والصفات ليس مجرد المعرفة بالنية فقط، وإنما المقصود أن فهمها كما فهمها رسول الله صلى الله عليه آله وسلم بصحبته الكرام لفظا ومعنى. مجمل معنى. مصوت. مسؤول. صحيح. لفظا ومعنى والتعبد لله سبحانه وتعالى بها والعمل بوضوحها. تؤمن بأنه الرازق وتزبط له هذا الاسم بسلت السفة ثم تذهب تطوط الرفقة من غيره دعوة باطلة صحيح؟ تؤمن وتثبت له بأنه الناشع الضار ثم تذهب تتوطل على غيره دعوة باطلة صحيح؟ تؤمن بأنه الذي يده مقاليد الشماوات الأرض ثم تستنصب اقتصده بغيره دعوة باطلة صحيح؟ تؤمن بأنه الحكم والحاكم ثم تذهب وتحكم غيره وتغضى لحكم غيره دعوة باطلة بل كمساة معنى من مواقب توفيد الأسماء والشفارة. فمن تلك الأسماء ومن تلك الصفات التي يثبتها لله سبحانه وتعالى كما أثبتها هو سبحانه وتعالى لنفسه وكما أثبتها له رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم صفات وإسم الحكم الحاكم ساير الأسماء ساير الصفات نزدتها لكن نزدت عدم هذه الصفات وهذا الاشي. لماذا نباعد لماذا نركز على بعض الجوانب من بعض الجوانب نبدأ أن ناقل الدين بكل الياكم فمن تلك الأسماء ومن تلك الصفات أنه سبحانه وتعالى الحاكم وأنه الحكم وأن له الحكم وهذا المشرح به العدة منها قوليه تعالى الحكم حكمه لله لله من حكمه تكفل لنفسه تعالى هذه العملية تخص لله سبحانه وتعالى اغير الله ابتغي حكمه تتم نفسه حكمه والله يحكم لا معقبه لحكمي بايش لحكم يحكم سوف سوف يعني لا ومنها ايضا قال تعالى ألا له الحكم الا له ثم بيان ان له من كل فطوطه وهيها وكمالها المطلق وهو أسرع الحاكمين سبحانه ومنه ايضا تصدير حتى يحكم الله بيننا وهو خير ليس حاكم مجرد حاشا لله وكلا بل هو ايه خير الحاكمين ليس حاكم مجرد لا خير الحاكمين خير من له الحكم ومن إليه التحافظ أليس الله بأحكم الحاكمين لا ونحن على ذلك أليس الله بأحكم الحاكمين ليس حكم عادي يا إفوأ لا والله إلا الحكمين. أحسن إلا أحسن الحاكمين أحكم الحاكمين أحسن الحاكمين أسرع الحاسبين خير الفاصلين كل هذه إشرارة بالإضافة إلى تفرده بعصم الصفات التي الحكم لا تفرّ لكمالها وبغايتها المطلقة أحكم الحكيم أنا ذلك بانه اذا أذوى الله تفرتم تفرّت وإيش رضي فالحكم لله العليم الكبير كذلك في آيات كثيرة الله سبحانه وتعالى يصف نفسه بأنه إشت أنه حكيم إضافة إلى المتقدم عاد كثيرة جدا الله عز وجل يصف نفسه كيف أنه حكيم يتوقف عند هذا الاسم كما توقفنا عند غيره مادة أو اسم حكيم مشتق من مادتين مشتق من مادتين من الحكم ومن الحكم من الحكم ومن الحكم فسبحانه وتعالى بهذا الاسم يريد أن يلسي تأنظارنا إذا تتبرنا ولقد يصحنا القناة للذكر في حال المنتجر يريد أن يلسي تأنظارنا إلى نصف طوام الأهمية حكيم جمع سبحانه وتعالى في هذا الاسم بين الحكم بين الحكم وبين الحكم نوعا هذا الكلام الله سبحانه وتعالى يخبرنا بهذا الاسم وحده، بهذا اسم وحده بدون هذه الآيات كلها. أنه ليس فقط حاكم وليس فقط حكم لا، وبالإضافة إلى كونه حكما وحاكما هو أيضا يش حكيم بمعنى هذا الكلام. من هذا الكلام أنه سبحانه وتعالى صاحب الحكم وصاحب الحكمة ما معنى هذا الكلام أيضا ما معنى هذا الكلام أنه ليس حكما عاديا لا إنما هو حكم حكيم في حكمه حكم حكيم في حكمه سبحانه وتعالى والحكمة هي وضع الشيء في الموضوع من غير مجاوزة من غير إفراق ولا تفهم هذه هي الحكمة أمين. فالله سبحانه وتعالى يوضح لنا من خلال هذا الاسم فقط الحكيم أن أحتامه هي الغاية من الحكمة بمعنى أن أحتامه في موضعها الذي لا يجوز أن تتقدم عنه أو أن تتأخر فالله سبحانه وتعالى يشير إلينا ويوضح لنا أنه أنزل هذه الأحكام بقدر وأن أي تدخل بالزيادة أو النقصان من حواف عما أنزلت من أجله هو حكيم في حكمه ليس فقط حكما وليس فقط حكما وإنما حكيم في حكمه كذلك كثيرا ما يطرن المورى سبحانه وتعالى هذا الاسم اسم الحكيم كثيرا ما يقرنه باسم آخر فيقول إن ربك حكيم عليم إن ربك عليم حكيم أي كثيرة جدا يقرن فيها المولى الحقالى بين هذين الاسمين لماذا إشارة واضحة جدا إلى أن حكمه بالإضافة إلى أنه في موضعه الذي اتضطه حكمته سبحانه وتعالى بالإضافة إلى ذلك فهو حكم مبني على, على العلم ليس فقط على مجرد العلم لا بل حكم مبني على العلم التام الشامل الكامل حكم مبني على من يعلم كل ما في حكم مبني على علم من له حكم المبني على من او على من له علم علم السري وأكثر هو حكم من علم النفس ودواخلها بل هو حكم من له علم كل خلاجات قلبك ونفسك سبحانه وتعالى فمن أظلم الظلم أنك تؤمن بأن ربك حكيم وعليم ثم تذهب إلى حكم وعليمك أو تحكم نفسك وغرائك وأهوائك الله عز وجل هو الذي خلق هذه النساء صحيح وهو الذي يعلم قائمة الأعين وما تخفي الصدور بناء على ذلك هو الذي يعلم كيفية صلاحها يعلم سبحانه وتعالى ما يصلحها يعلم الأحكام التي تتناسب مع تلك النساء التي هو خلقها على غير مثال صادق سبحانه وتعالى فكونك تذهب إلى حكم غيره ضرورا فلن في التفكير مجرد كيف تؤمن بأن الله خلقه وأعلم بما في نفسك ثم تذهب إلى أو ثم تذهب لفصل صراحة نفسك وما يسلفها بحكم غيره تماما كرجل صنع مهندس صنع أو اخترع جهاز مكينة يعرف تركيبه تماما هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا ويفهم ويعرف كيف يصلحها إذا أصباه العطل والخلل؟ هو الذي يصنعها صحيح؟ ثم يأتي رجل آخر فيأخذ هذه المتينة أو يأخذ هذا الجهاز ثم يذهب إلى رجل الثاني ليس لأي علاقة الجهاز وبما ما رأى صاحبه وما يصنعه وما شارك في صنعه صحيح؟ بإضافة إلى ذلك غير متخصص في هذا هذه الصناعة ذهب إلى طبيب مثلا أو يذهب إلى محامي أو يذهب إلى غير هذه المهنة بالاضافة الى انه لم يشارك في صناعه ولم يرى صاحبها وهو يصنع هو غير متخصص فيذهب به بها ليس حتى يصلحها هل هذا يقل عقد ان هذا يقبله سلام الباطن في دنيا الناس لا يحدث في دنيا الناس لا يحدث فحدون وده صيبت سيارته بخال العقد يبدا يبحث عن ايه عن احزق وعن امهر ميكانيكي حتى وده بس صحيح؟ وخاصة اذا كان هذا ميكانيكي يعني صاحب صار مخادع أو لا, لا في سيكون سحلا ثم هو أي أن تكتسب مصلحة. أما الآن الله عزيز هو الذي خلق هذه النفس. هو الذي يعلم ما يصلحها. هو الذي يعلم السر الأخر. هو أقرب إلى أحدنا ليش حد المريض. ثم نذهب نطلب صراحة أنفسنا تحتني غيره علينا. دمار المريض. العقل لبديا يرفض هذه الفكرة. يرفض. فهم ما شاركوا. الخل. شرخ بالخل. لما كنا في حجر الديانة شرخ بالخل. رأى الله سبحانه وتعالى وهو يخلق الخلف. ماش هالثمن خلف السنوات الأربع. رأو سبحانه وتعالى يعرف ما في الناس. يعرفوا دواخلها يعرفوا مكمناتها. يعرف أبداً. يعرفوا ما وصلوها. أبداً. ولذلك رأينا التخبط. المشين. ليش تخبط عادي والله تخبط مشين. يا ترى أصحاب السفرات الربعي. يعني زعموا زعم الباطل أنهم بذلك. أن نحن العكس هو المقصدون أعوى الأستاذ كبير ومقتضى الإيمان بسم الله الحكيم وبسمه العليم مقتضى الإيمان بذلك مقتضى إيمانك بأن الله الحكيم وعليم يقتضي أن تزعم وأن تسلم وأن تنقاد انقيادا مطلقا وإذعانا مطلقا وتسليما مطلقا بجميع أحكامهم حناوتي هذا إيمان الصحيح بهذين الأسمين أما أن تؤمن بأنه حكيم عليم ثم تذهب إلى حكم غيره ظالل مبين كما قلنا مناقبة واضحة في كتب الأسماء كذلك أسم النبي أثبتت لنا هذا الأسم وهذه الصفة ذلك كما أفرجو الإمام أبو دؤود والنسائي والبيهقي أصحا الألباني في الرواة أنو صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله هو الحكم وإليه الحكم. تطبيقه قاطع الميزان. سقط فتوى. عارفون سقط الفتوى؟ إن الله هو الحكم. ليس فقط هكذا لا وإليه الحكم. وانظر لأصح ما نطقه البعض. نطق سليم. ماذا قال وإليه الحكم. لا قال الحكم إليه؟ فدا الجار المجرور لي فلتي إيش التخصيص والحصر حتى الزين لا يصدق إلى التفكير لو قال الحكم إليه يقول الحكم الزين يفكر الحكم لمن لله لغيره لفلان لإعلان لكذا ممكن عدة إيش مفردات يفكر فيها لا حصرها وخصصها صلى الله عليه إلى الحكم حتى لا تفكر حتى يقطع عليك باب التفكير إليه وحده وسطها فلا تذنب نفسك إليه الحكم إن الله هو الحكم وإليه حديث قصة طريفة جدا طريفة لكن في مدلولها غاية غاية غاية لقد تضبرناها بعين بطائرنا نروي هذه القصة شريح ابن هانك عن أبي هانك أنه قدم في رب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يسلم بين أبيه فسامعهم النبي صلى الله عليه وسلم يكنون أباه يكنون هاي يكنون إيش بأبي الحكم. اسم مجرد ليس له حقيقة الرجل لم يمارس التشريع ولم يمارس اسم مجرد طرف عليه من الأسماء الجهرية التي غيرها النبي عليه السلام ضمن ما غيرها من الأسماء الكثيرة سمعهم يتمنوا أبا بأبي الحكم يا أبا الحكم سكت النبي عليه السلام ما سكت وما سأل لهم أن يرسل صلى الله رغم أن نسأل فقط اسم وغير جاء ليسلم وهضي اللي صلى الله عليه وسلم لابد أن نعيش من عدم التلبيث بين الحق والبر وجدنا مفاصلا لمده التمييز الواضح جدا غير ما يكون التمييز غير ما يكون التمييز الكلام قائم على التمييز بين سبيلين سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين سبيل المؤمنين بكل ما تضمنه من خصائص وصفات وسبيل المجرمين بكل ما تضمنه من خصائص وصفات السلام وسأله لماذا يكمن لك لابد الله والحكم وإليه الحكم لا جزء لك أن تسمى بهذا الإله مجرد تشميع فلا بالك يا رسول الله عليه وسلم فلا أبالك لمن أعطى ينفسين هذا الحكم ومارسه ومارسه عملية بل وعبد الناس إليه قهرا وتجبرا من إليه فكل النبي عليه السلام لأجبر أبنائي شريف قال له أنت أبا شريف كذلك يقول ابن آمير المعلق sposób لا سبب تغيير مبيه عليه الصلاة most islam يقول وإنما كره له ذلك مجرد فقط الاسم وإنما كره له ذلك لألا يشارك الله في صفته فقط الاسم انظر فقط الاسم الرجل ما فعل شيء رجل مذعل وجاء لأنقاذ costism الحكم الله وحبه وصير. يقول من آمير المعلق وإنما كره له ذلك لألا يشارك الله في صفته فذلك ذلك أيضا كان النبي عليه السلام في دعاء الستفاح في صلاة التهجد كما أخرج في الحديث الإنام الضفاري في صحيحي في دعاء التهجد كان أقول عليه السلام في ضمن الدعاء الطويل اللهم لك الحمد أن تدور الصموات الأرض ومن فيهن ولك الحمد أن قيوم الصموات إلى آخرة كان يقول اللهم لك أسلام وعليك صلاة وبك آمن وإليك أنا وبك خاصا وإليك حاكم أيضا قدمت الجار المجرور لإفالة التخصيص والخصوص وإليك إيش الحاكم يقول صاحب بسن عرب في الثاني ستاة ثلاثة وثمين وثمين يقول, يقول يقولي على السلام وإليك حكم يقول أي رفعت رفعت الحكم إليك ولا حكم إلا لك المرتهن يقول أي رصات الحكم لي ولا حكم إلا لك سبحانه يقول الجليل العزيز موسى الجليل نصف الصفحة العشرين يقول الناس ملحتين الناس لله سبحانه وتعالى يفرض على العبد ما هي العبودية التي يقضيها إيمانه بأن صحبة الله حكيم. يشرح. يقول الناس ما الحكيم يفرض على العبد الاستسلام لشرع الله الحكيم. يفرض على العبد الاستسلام لشرع الله الحكيم. فيحكم به فيحكم هذه العبودية التي يقضيها هذا الاسم ولا هذه الصفة. فيحكم به ويتحاكم إليه ويرفض. يبدأ من والنفي. إيمان بالله ويرفض كل شرع يخالف شرع الله تعالى حكما وتحاكما ويؤمن إيمانا جازما أن من شرع دينا ونظاما لم يأذن به الله تعالى وادعى أنه أصلح لحياة الناس ومعاشين أو سواه بشرع الله أو جود الحكمة بمناطات متعددة ليس مناطة واحدة او جوّز الحكم به فإنه قد أشرك بالله عز ومن أطاعه في ذلك على علم فقد أشرك بالله إيضا كل هذا كلام طيب لكن الذي نريده أخر جملة هذه يقول ذلك لأن في هذا الصنيع الحكم بغير ما أنز الله والتحاكم بغير ما أنز الله هذا الصنيع تضمن إيش ما علاقة هذا الصنيع بإيمانك باسم الحكيم هل صحيح؟ هل هذا مقبض إيمانك بأنه حكيم؟ منقضة كفر بأنه حكيم تقفر بهذا الاسم تجهد هذا الاسم كما مكفر من يجحد سائر أسمائه صفاته كذلك مكفر من جحده هذا الاسم. بل هذا الاسم كما أسلفنا من خصائص الرضيع هذه الصفة من خصائص من توحيد الرضيع من توحيد رب وهذا الاسم وهذه الصفة صفة حكمة أنه حكم وحاكم ولو الحكم مصفات ذاتية وفعالية الله سبحانه صفات لا يزال عن نوعين صفات وصفات ثالث صفات ذات خفية الصفات خبرية هذه الصفة صفة ذاتية وصفة فعلية فالله سبحانه وتعالى لم يزل وما يزال حكما حكما حكما حكيما, حكيما, حكيما لم يزل ولا يزال حكما حكما حكما صلى كذلك أيضا الصفات الفعلية فلأ الحكم متى شاء وان يشاء في الدنيا والأخرة بأنواع الحكم الثلاث الحكم الكوني والحكم الشرعي الحكم الجزائي في صفة ذات وصفة سعد سبحانه وتعالى كما أن القلام صفة ذات وصفة سعد يقول هذا المنافق الذي يهمنا إداب الأصنوص يقول لماذا هذا كفر؟ يقول لأن في هذا الصنيع الحكم والتحاكم كفرا بأسماء الله عز وجل وصفاته ومنها اسم الحكيم. فنقول إذا إنه حكيم، ثم تحكم بغير شرعي أو من غيره هذا معني إيش؟ أنك تدخل بهذا الإثم المضاد ماذا يغني لماذا يضني الابتعاد لا شيء. الحقيقة أنك كفرت. دان وحكم حاتم حكيم خير والذي يكفر باسم من ما حكمه من من الملة والكفر بأن سبحانه وتعالى حكم حاتم حكيم يكفر بابعش للحات سبحانه وتعالى, سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. تدعو وغول الذين الى الحده انواع حصلها الطيب في انواع قال النوع الرابع يقول في في بدايات صفحة من غير لا دوت يقول رحمه الله في اسمائه هو العدول مما ن الحده ماده لحده عدل ومنه اللحد الذي يكون في جانب الشق القبر يقول الإلحاد في أثنائه هو العدول بها وبحقائقها بمقضياتها وبآثارها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها ننتجه سللات مسألة مهمة مالسان د Herr يقول لن بدأ الإلحاد الإلحاد في أثنائه هو العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها وهو مأخوذ من المين كما تدل عليه مادة محدة والإلحاد في أسماء الله تعالى أنواع ذكر الشيخ خمسة قال الرابع تعطيل الأسماء عن معانيها تعطيل الأسماء عن كما فعل الجهمية قديمة والمنتزلة والشعير والمتردية لكن على قدر ما يستشعر حقيقة ما ذهبهم يقول للتعطيل حقيقة ما ذهبهم التجهم لكنهم يعني نغلفون الباطل يقول الرابع تعصير الأسماء عن معانيها وجهد حقائقها فقول كقول من يقول من الجهنية وأتباعه أنّ الفاظ المجرد لا حقيقة لها أيضاً بالله نفس الكلام يتداول شعرة تماما لكن في لف الأغراض، في لف الصور، في لف الشعرات. كما أن المقد كل باطل لا بد له من لغة رقيقة من الحق. يقول أنّ الفاظ المجرد لا تتضمن صفات ولا معاني. نفس الكلام. طبقه على قضية تجريب الله سبحانه وتعالى عن صفة الحكم وعن اسم الحكم والحاتم والحكم لا تتضمن صفات ولا معان فيطلقون عليه اسم السميع والبصير والحي والرحيم والمتكلم